إلزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلام من دار الفتون لا تكثر لهمك ما قدر يكون والمقدرنا والحزن يموت التزم التزم باب ربك واترك كل دون واسال السما ما واتركوا اللدون واسأله السلامة من دار الفتون لا تكثر لأمن ما قدر يكون والمقدر نافذ والحزن يهو لا تكثر لأمن ما قدر يكون والمقدر نافذ والحزن يهو Podejdę na to, abyście خشع أماءنا لهذه النفس أن تشبع كن داعيا لله فقط يكن على البلاءكم صبرا فقط الامور على البلاءكم صبرا والتن المولى الشكور كله عبدا شكورا على حب الله كن واثقا كن واثقا دوما بال. عيني أن تد مع لهذا الأذن أن تسمع أمانة لهذا العين أن تدمع أما أنا لهذه الأذن أن تسمع, أما أنا لهذه الأذن أن تسمع أما أنا لهذا القلب يخشى ما أنا لهذه النفس أن تشبعة، انا لهذه النفس أن تشبعة، أما أنا لهذه النفس أن أن يا الله يا, يا الله, الله. عن الدنيا سنرتحل يرافق سيرنا العمل. عن الدنيا سنرتحل يرافق عن الدنيا يرافق سيرنا العمل. فاما روضه تزهو وإما القبر يشتعل هل هي تزاجه استدي المعاد ام كنت في رقاد وغفله العصاه الزم باب ربك واترك كل دون واسأل السلامة من دار الفتون الزم باب ربك واترك كل دون واسأل السلامة من دار